استمع إلى العبارات وأعدها، ثم قرأها وتحدث عنها مع أصدقائك هذا بيتي هذا بيتك هذا بيتك هذا بيته هذا بيتها